وانا بتوضى او أنا بغتسل بنو اتصاف بالامام وتحصيل الامام لان الطهارة شعبة من اعظم شعب الايمان في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي روه ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيم ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولن يحافظ على وضوئه الا مؤمن اذا انا النهاردة هتوضى وحافظ على وضوئي علشان أكتب عند الله عز وجل إن ده ارتقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان علشان الإيمان لو عنده ضعيف الطهارة بتزود هذا الإيمان